At sili kijmamli am يروح السقيه يالوليه يروح القاضي جنيم يمحي يتيلي يعد القرن يا الوالد جديد وفاس ينسنك نا ديوان صيم نحكايه بتموش ولومي يا مزال جسمي غتفجت من لي ظلالي مقعدو زيلك Ajou shit wij doen a bit doen mee, ja ne وعيش بغاني مع ضيدي هبنغي غضل لك دمني لختطبي يانا نغر نجي دفعي يغصا دي جني حزنا بسوال نرزا الثورنك ويد شي فرند كشف ده بدون اما فرحت ما عرف وش اللي ده سوى ده جرت تنفره ميغابيكي يا طيشي شاق انت قلت